اللهم اهدنا في هديت وعافنا عافيت. عصيتك ومن طاعتك ما نبلون به جنتك ومن اليدين ما تهون به علينا صارم الدنيا ولتيع. What? Uh -huh. اللهم warahmatullahi